يا الهي يا ارحم الراحمين الله الرحيم الله يا الهي يا ارحم الراحمين الله الله بالنبي الصادق الهادي امين الله الله هل الله kwa and uh -huh.